كلا إن كتاب الفجار لفي سجيد وما أدراك ما سجيد كتاب مرقوب ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْيَوْمُ كِتَابٌ مَرْقُودٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ النَّعِيمَ نعيب يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فاليد نافس المتنافسون ومزاجه من تسنيب عينا يشرب بها المقربون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 هَٰؤُلَاءِ ضَالُّون ۚ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلْيَوْمَئِذٍ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ